سمعه من كان يطوف بالكعبة ومن كان داخل المسجد الحرام من من من حصل من رفع الصوت بالتكبير نعم فكبر أهل الدار تكبيرا تكبيرا سميعا سمعه المسجد أهل, المسجد أهل المسجد أهل المسجد الحرام لأن الدار قريبة نعم فقلت يا رسول الله ألسنا على الحف أول ما دخل يا رسول الله ألسنا على الحف قال عليه الصلاة والسلام بلى قال لماذا إذا نخرج فخرجوا من تلك الساعة رافعين رؤوسهم مهللين مكبرين رافعين لراية التوحيد لا يبالون بأحد أول سؤال سهل عمر ألسنا على الحق قال عليه الصلاة والسلام بلى نحن على الحق قال إذا لماذا نعم فقلت ألسنا على الحق ألسنا على الحق؟ فقلت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا أوحينا إن متنا أو يعني مثلا أولئك الأعداء أولئك صناديد الكفر والظلم والطغيان أكثر ما يمكن أن يعملوه والقتل ألسنا على الحق إن قتلنا ألسنا على الرشاد في حال الحياة وحال الموت؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام بل نعم فقلت ففيما الاختفاء لماذا نختفي ما لماذا نقفل علينا الباب في دار الأرقام لا نخرج نعم فقلت ففيما الاختفاء والذي بعثك بالحق, بالحق لا نخرج لا نخرجا نخرج. اقسم ألا نبقى في الدار مختفين وإنما ما دمنا على الحق وعلى الإيمان وأنت رسول الله حقا بعثك الله لهداية الأمة والذي بعثك بالحق نبيا لا نخرج نعم فخرجنا في سفين حمزة في سف وعلى في سف وحمزة في صف وعمر في صف لا يستطيع أحد أن ينال منهم أو أن يؤذيه أو يتفاول عليه، لأن فيهم عمر وهو من هو، وفيهم حمزة الذي هو أعز قريش، فخرج من الدار إلى المسجد الحرام. فخرجنا في الصباح. لما كبر من في الدار سمع التكبير سمع التكبير. من كان في المسجد صار له دوي نعم فخرجنا في سفين حمزة في سف وعلى في سف له كديد كديد الطحن يعني لنا صوت مثل الآن اتطحن الرحاء إذا كان مثلا الرحاء تطحن يسمع لها صوت ويقول مشونا ومسيرنا وإقبالنا من الاختفاء في دار الأرقم إلى المسجد له صوت كصوت الطحن من ثقله وعظمه ومكانته ومنزلته نعم. له كديد كديد الطحن حتى دخلنا حتى المسجد, دخلنا المسجد. نعم. فلما نذرت إلينا الوجه الوجه أصابتهم الكآبة وأصابهم الخور والضعف كيف بهؤلاء القوم استطاعوا أن يعلنوها وأن يرتبط بهم من الرجال أصح من الرجال العظار أمثال حمزة وعمر رضي الله عنهم جميعا. نعم. فلما نذرت إلينا قريش أصابتهم كعابة لم يسبهم مثلها قد فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق. فبعد ذلك الخروج. وبعد القسم الذي أقسمه عمر وبعد السؤال ما هو السؤال ألسنا على الحق في حال الحياة أو الموت والقسم والذي بعثك بالحق نبياً لنخرجاً بعد هذا سماهم لهم طارق لأن الله فرق به بين الدعوة لما كانت في السر والآن العلم وبعد الاختفاء والآن المجاهرة فرق الله به بين الحق والباطل نعم. وقال سحيف لما أسلم عمر رضي الله عنه جلسنا حول البيت حلقا بعد تلك اللحظة وبعد تلك الساعة كانوا في السابق يأتون متسللين إلى البيت يأتون بطريق الخفا فردا فردا لا يستطيعون الاتماع ولا يستطيعون الإعلاج فبعد إسلام عمر خرجوا حلق بدأوا يجلسون حلق يتذاكرون هل يتذكرون العلم ويقرؤون القرآن ويطوفون بالبيت لا يخافون إلا الله عز وجل نعم جلسنا حول البيت حلقا حلقا يعني جماعة يعني كنا في السابق فردا فردا الآن لا حلق بعد أن أسلم عمر نعم فطفنا يعني يكون مجموعة أشخاص أربعة خمسة ستة سبعة عشرة حلق بالسابق لا واحد يأتي بطريق الخطف فهو في ذهابه خائف وفي عودته خائف أما الآن لا أصبحوا في مأمن نعم فطفنا واستنصفنا ممن غالد علينا يعني من سبنا أو من نال منا نرد عليه لا يمكن لا هوادة في الدين ولا نتركهم يعملون كيف شاءوا فطفنا واستنصفنا ممن غلوظا أي شدد ونال منا نأخذ حقنا من نعم حماية أبي, أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفترض بهذا الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم